أخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا